بسم الله الرحمن الرحيم اي متى ما 재미 وحملناه على ذات جرواه والأسور تدري بأعيوننا جزاء لمن كان كفير ولقد تركنا آياتا فهم من مدك فكيف كان عذابي ونظر نا وسنا عليهم حصصا في يوم احسن مستقيم نخل فكيف كان عدم وندول ولا قد السر الغمان بينهم كل شرب محتضى فنادوا صاحبهم فتعطى فعطى فكيف كان ذاني ونذو إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكأنه كأشيب محتضي ولقد استغن القرآن للذكر فان من This They...